Boek: 2 74 en 74 Iets vragen. R. G. Kunt u mijn haar knippen? Niet te kort graag. Van je korter graag. Min fadlik, Min fadlik, Kunt u de foto's ontwikkelen? هل يمكنك تظهير الصوره؟ تحميض الفيلم هل يمكنك الصور؟ تحميد الفيلم The cd. الصور موجودة على السي دي. الصور موجودة على السي دي. in the camera. الصور موجوده في الكاميرا. Kunt u de klok repareren? <hall yumkinuka islauchu saha> <hall yumkinuka islauch al -saara> Het glas is gebroken. <hall> El de batterijen zijn leeg. البطارية فارغة. البطارية فارغة. كنتو تحمّت ضايكن؟ هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ كنتو تبركش خو ماكن؟ هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك أن الحذاء؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك تعطيني نار؟ هل يمكنك تعطيني نار؟ هل يمكنك تعطيني نار؟ هل يمكنك تعطيني نار؟ هل معك كبريت او ولاعة؟ هل معك كبريت او ولاعة؟ Have you a spark؟ هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ Do you smoke? أتدخن السجائر؟ أتدخن السجائر؟ Rookt u اتدخن السجائر؟ اتدخن السيجاره؟ Rookt u الغليون؟ اتدخن الغليون؟